السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا مجلس جديد من مجالس العروه الوثقى أيها الاخوه نسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالإسلام حتى نلقه آمين تكلمنا في اللقاء الفاس عن مسألة عوارض الاهليه وقلنا ان عوارض الاهليه في المسائل الظاهرة بتأتي بعد الحكم بعد اصدار الحكم حتى لا نكون قد وقعنا في شبه الارجاء ان يفعل الانسان شيئا يؤثر في الايمان ثم هو اللي يحكم عليه بذلك. طيب المسائل المحتمله لا ليه لانها محتملة اصلا فلذلك لا يطلق بها الحكم ابتداء وانما يسأل المرء فيها دي بقى اللي يسأل عن وعن نحو ذلك قلنا هنضرب مثال, مثال, مثال بس يعني سريع كده في مسألة الـ مسألة الـ الـ الكلام محن العلم كان كيف تعامله طبعا احنا محن محن محن قلنا الكلام قبل ده قبل كده لكن عايز اقول نضرب المثال ده كيف تعامله مع المسائل الظاهرة والخفية في آن واحد خد مثلا النص ده لشيخ الاستامل التأمير رحمه الله لما كان بيرد على الجماعة بعض الفلاسفة وهؤلاء فبيقول رحمه الله وهذا إذا بعد ما ذكر بعض كلامهم في في الكلام في الوقوف في الصوت وصول الإسلام فامال إيه قال وهذا إذا كان في مقالات في المقالات خصية فقد يقال إن فيها إن إن المخطئ فيها ضال قال فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لن تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن هذه الطوائف إنما وقعت في امور ظاهرة التي التي تعلم العامه والخاصه من المسلمين انها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بإبادة الله وحده لا شريك له وأمره بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالملائكة والنبيين والرسل ونحو ذلك يعني قال فإن هذا أظهر شعائر الاسلام ثم نجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين شفت العبارة عبر عنها زي رحمه الله علي هل اذا كان في مسائل خفيه ما احكمش عليه بالكفر بقى مع انه وقع في كفر اهو مسائل نحن المسائل الخفيه قد يكون فيها كفر لكن لكن ايه لكن تخفى مسائل اخرى هل اذا كان في مسائل خفيه فنقول عليه ايه فغده قال انه جاهل ومخطئ ضاد إنما لما اتكلم عن مسائل أثور الإسلام يبقى تكون في ما فيش تفريق بين أثور الفروع مخصئ خطأ واضح وده إن شاء الله عز وزم هنأتي إليه في في الكلام عن المثالة دي هي مشتايرة عند الناس اللي قال أثور الفروع دول المعتزلة وأنا قلت لك كلامها مجمل فيما مضى قلت لك إن المعتزلة لما قال أثور الفروع عمل أثور من عندهم بالتمية انكر عليهم. اما اصول الاسلام فهو واضح عندك اوه. او, أو بالتسبب لو في اصول الاسلام اوه. ارق بين اصول الاسلام وبين الفروع. ولما حكم عن الاسلام المرتدين على اصول. لكن لما جاء عند عند الفروع المساء اللي تخفى قال ايه? قال يقال انه مخطئ اه وكذلك يقول القاضي عياض رحمه الله. واذا كان محتملا اي اللفظ. للامرين. فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع يعني واضح يقطع بيعليه وقال أيضا رحمه الله في الشفه برضو في باب إكفار المتأولين أو القول إكفار المتأولين ألف العصمة مقطوع بها من الشهاده ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بخاطع حتى بدك تعاملهم ازاي كان مع ما ظهر وما خفي تعاملهم ازاي مع اصل الدين ومع ما دونه وكما ساتل اضح ذلك ان شاء الله في المواقع يعني يعني كمثال بس يضرب ليك تعرف ان هما تعاملوا ازاي مع المسائل الخفية هما ما اصدروش عليها الحكم مباشرة بل بحثوا فيها عن العارض هي دي بقى اللي حاجب لك نصوص لسخرة سامية روح النظر يقول لك هو الوعيد للعام كالتكفيد للعاق للعام كالوحيد للحمول المعين لها هي دي اللي بخاش معين بقال ليه لأنك مات... لان اللفظ مش هي دولك على حكم عليه أكثر اللفظ ما ليه حاجة ما ليش حاجة ليه لأنه فيه في أكثر من معنى فانا عايز أخد المعنى أخد قاني معنى طيب لو خدت المعنى واحد بس في تكفيره أبا ظلمت ولو خدت معنى في براءتي أبا ظلمت لازم ليه لانه هو قال برضو كلام مخالف بيبقى اللفظ محتمل لم يدل على حكم فلذلك بقل فتقاله بقى عن النقص عرفت الفرق ابن ده وده يبقى اللي يجيب لي كلام ابن في المسائل الخفية. في المسائل هذا منك هذا ضلال وتدبيل. انك تصنع ذلك في, في احكام الستان. خلي بالك من ده. أهو ده النبي لك قد يكون جاهل وضال وبعدين جه في الـ في الاصول الثلاثه اللي اذكرو حكم عليها بطولي ده قلت لك قبل كده في مسألة المسجد الكفر لما اتكلم في الشيخ اسامه ثاني وقال ان الناس تروح تتوسل بيه وتمسح حج مسجد فيه في كف دول ده كف سيدنا علي رضي الله عنه فالناس بتفضل بقى تدعي الكف وتعمل, وتعمل وتشرك به من دون الله عز وجل فقال وهؤلاء كفار باجماع المسلمين بل في بقى كلام دي اخر قال هؤلاء كفار ومن مكفرهم بس ده هنيجي بقى إن شاء الله لما نتكلم على قاعدة مال لم يكفر الكافر فهو كافر لأن فيها تفاصيل في قاضية العازل مهمة, مهمة جداً بس خلينا نوقف عند ده الأول يبقى عالس للفرق من مسائل الظهر والخفية طبعا عادين بقى نستقبل قضية العوارض عوارض الأهلية المكتسرة العوارض التي ترفع التكريف احنا اتفقنا هو اللي قال اللي فات نتكلمك عن العوارض تكلمني بقى عن واحد آآ آآ آآ ما كانش مكلف, مكلف نايم, نايم ولا ناسي ولا, ولا مجنون, مجنون ولا طفل جبنا قلنا الكلام كلام الشاطبي رحمه الله قال له اولاد يتوجه الى يتطلب ده مش مكلف خالص انما انا عايز المكلف الذي عارض التكليف فيه عارض ده ما ضربنا المثال بكلام الشاطبي رحمه الله في اللقاء اللي فات لما قلنا انه قال بقى الحائض والله هي مطالبه بالصلاه لكن لما طلعت لنا بالعارض قالت الحائض ولا لا, لا ما فيش يبقى ما مش فاضل خالص فهمت ازاي خلي بالك من المساله دي طيب العوارض بقى اللي هي بيتكلم عنها في مسألة في المسائل المشهوره بيننا وكده ان اي حد بيعمل اي حاجه اول عارض مشهور جدا جدا الجازي ده انا زي كده في اللقاء اللي فات بيسقي حد يسئل والله في دلوقتي واحده ست طلعت قال شهر رمضان ده هو من العقائد الجاهليه وبتاعه الفراعنه وبتاع اقول لك ما عايزها كفر لكنها رؤى وهو مع يعرفش المره دي خالص يعرفش يا مين حتى قد يكون ما عندوش خبر طب لو عنده خبر ما ما اختبرش علماها على الاقل مع ان في الحقيقة هو مش بيختبر علما احنا بنضع بينها يعني هقول لك شرح الجاهل دلوقتي ان الجاهل ده يدعي ان في علم موجود ولا لا عشان كده العلماء فات الكلام معاهم في اللقاء اللي فات واللي قبله ان قالوا فان كان عائسا في ديار الاسلام يعني الاحكام فيها مشهوره معروفة كل شويه تلاقي الناس رايحه الجماعه دول مش رايحين فين رايحين يصلوا الجمعه رايحين يصلوا في الظهر ولا العصر ولا المغرب خلاص معروفه دي معلومه للعامه والخاص فلما يقول ما بتحات ما صلاه لا خلاص ذم كده بيتضح كثير من العتم يكذب الله ورسوله دغري على صدق زاي ما قال بهاء الدين مفتي رحمه الله والفضل كلها ذكرتها لك وزاي ما قلنا راجع الكلام ده قوي لأن هذه التقرير محتاجين أن نكون معانا طيب يضحح شنف نشري عند التحديد الله جل وعلا الله سأحثه وأول صراخ أي خلصنا فيه مواضيع من فصل أول فيها يعني إلا أقولك إن أنا لما أقولك هو أول حياج بخلصه فأنا عنه كل حاجة الفرق دين العلماء الكلمة فيهم ليه؟ ما هم متأولين ببضى في عندنا عارف كمان نسمو الخطأ <تصفيق> اني خطأ بقى مش خطأ اللهم انت عبده وانا ربه خلي بقى ده برضه وبرد تاني حلي فيه يعني لا ده الخطأ ده خطأ في الجهات طيب عندنا نوع الخطأ ان يستهج فيخضر برضو في نتكلم كلمة عن مساء الوزرورك والله يستهج يا اخي انا حجيب لك هؤلاء دي وقت الكلام اهل اللي قال ما في مش المساعد دي خاضر دي له نصيحه وفي عندنا طبعا الخطا اللي هو يحصل فيه عدم التكليف لان يحصل بين القلب والدماغ فيبقى المخ مش بيسيطر فده مش مكلف في الوقت نام كانه ميت كانه عطلت في العوارض المشهوره جدا عندنا كمان قضيه بقى النيه والقصد يقول لك اه والله هو قال كلام يعني محظور بس ما كده نيته الصراحه انه يقول الكلام ده نقول له لا في فرق بقى بين اعتبار القصد في مسألة وعدم اعتباره في مسألة تانية جاء ما قلناك يا طرام المسائل يظهر وخافي لازم تعمل حزاب في التأثير طيب لما نيجي نتكلم نتقبل قضية الجهل يا خنة او خليني الجهل بس هياخد معانا وقت شوية خليني اتكلمك دلوقتي تبعا عندينا الإكراه صبعا مهم برضو يبعا عندينا الجهل التأويل الإكراه الخطأ في الاستهاد الخطأ في القصد اللي هو حباهير لتبعلم هو قصد ايه؟ اللي هو حصلوا له انفصال وكذلك اعتبار النيه اللي هو قصد النيه وعدم قصد الحال وعدم قصد الفعل طيب ال ال لما نتكلم مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجراء وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد يوم واحد يقول لك والله احنا قلنا للناس الناس روحوا آه يعني اعملوا الدفاتير وبدلوا الصباح كده وإحنا في الحقيقة اتهادنا يعني وقال كثير فوق خليه قال ليه له لا ما لكش اجر والحاج لا انت محتاج تتوب يا الله عز وجل من اللي انت عملت له يقول لك ليه له اصل الاجتهاد له عند اهل الاصول نوعان الاجتهاد في اصول الدين في الظاهر الصريح والاجتهاد في فروعه اما الاجتهاد في فروع الدين فهو ده الحديث انما الاجتهاد في اصول الدين ممنوع ما ينفعش حد يجتهد في الدين ان هو أتي بمقض اصول الدين نفسها قال لا قول طيب لي ليه يعني ايه الفرق بينهم يقول عشان هو ده الفرق بين الظاهر والخفي اللي وضحناه قبل كده قضيه الصريح والمحتمل اصبرك ده يا, يا اخوه خلي بالك من الحته ايه تعريف الكذاب مفهوم انا بقول لك دايما تشوف التعاريف وشوف تفصيل العين ما الكلام على عوامل يعني كلمة ونص وخلاص يلا يا باش حيالك لا دي فيها احكام شرعيه هتبقى تلاقي يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لا يكونون سيحتسبون ده الشط اللي في الدنيا بقى هنقعد في البلاء اللي احنا من ايام محمد علي وقبل محمد علي لحد النهاردة وانت عايش بلاء تقلب الطواغيت في بلاء, في بلاء. في بلاء. في بلاء. في بلاء. تبديل الشرائع في بناء عظيم, عظيم من مظاهره الكفار وال, وال, وال والكفر الاصلي من الروم والفرس وال واليهود وغيرهم وجربت شايفه ال الاتجاه ال لا في مسائل الاول يبقى عندنا مسائل غريبه ومسائل ثانيه مسائل واضحه في الشريعه جدا بينها زي ما ذكرتها في وسط رجب من كام حلقه كده فاتت والترى فرصة ابن رجب رحمه الله قال ان الله عز تل بينا الشراء زنها لكن كان بعضها ابينا من بعض اللي بينا جدا جدا دي كان عارفها العامة اللي بيوش فيها استرطيب انها شريعة عامة في بقى مساء خاصة فرأيه بيعرفها ايه العلماء مجمع عليها ستدأني لكن عارفها العلماء إيه مسائل في مسائل يعني لما الناس نفسه بيقع فيها بعضهم بعضهم ينور لبعض الى غير ذلك هو ده تقديم المسائل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وباشب وان الحرام بين وبينه ما قول المشتبهات لا يعلمهن كثير مما قال تقديم المسائل في ظاهر واضح وسريع طيب ايه هو الاجتهاد اصلا عند الاصوليين قال لك الاجتهاد هو بذل الجهد في شيء اه يعني سقيل ما يستطل... لا يستطيعه الانسان بتاوله يبدل فيه الجهد باللغة يعني اذا يقال فلا يقال بذل الجهد لحمل قمح اه, آه او اه حبة ما يتقلت كده يجي تقولني انت بتعمالي عرقان كده ليه ولا اخوة مكين حبة روز الصراحة حباية روز جاشة بتعمالي جدا أنت اكيد حدوا انا بوضع معك حباية روز يرسعب انما لما لقيت بقى انت تعبان قوي قوي وعرقان تقول لي فيا اقول لك كنت شايل شوال رز ب 50 كيلو وطالع بيه لحد الدور الخامس اه تقول اه كده يبقى صح يبقى صح والله الساحر برضه عمل فليقال يقل اجتهاد في الشيء الكثير ده وانما يقال اجتهد في نص الصراحه خلاص كده لكن لا يقال اجتهد في حمل حبه طيب الاجتهاد انما يكون في مسائل فقهية كما ذكر ذلك الجوين رحمه الله في الورقات وذكر ذلك في شرحها الإمام الامام صالح الخطيب اسمه الودي المهم اللي هو صاحب الورقات يعني ذكر ذلك اسمه لا صاحب الورقات هو المعلم الجوين ده شرح مشهور خالص سبحان الله اه يوقع جلال محلّا وجدك جلال الله خير الجلال محلّا الجلال محلّا المشارح محل محل محل محل محل ده محل قال لي قال لي ان اصل استهمه فيما كان من المسائل الفقهية ما كان مثلكه الفقر والنظر والكده فيخرج بذلك بالتعريف ده يخرج من الاجتهاد ما كان في القوافع فليقال لي قال اجتهد في الصلاة واحد اشتهت جدا جدا وتعبان اول تلو انت عملت ايه قال بعمل بحث قال لي فأنا كاملة اقول له ليه يقول لي اقول لك اني الصلاة خمس طرور اقول له ايه اللي انت عملت طب اني الصلاة خمس طرور موجودة في الكتاب والسنة في الوقت ما بيش حاجة واي حد يفهمها يعني في النبس الصلاة في الحديثة يا حياني قال خمس طلاة في اليوم والليل قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فلاكو الأول ما سنعوهم إليه التوخير فلهم بذلك فعلمهم ان الله فرض عليه خمسه صلوات في يوم والليلة أو جدا كده نعم؟ قال ليه ده, ده. ومال ليه تسعبان ليه أو تده حاجة بتبتاج في إيه؟ فأنا بقوله أنه عملت حاجة أنا تحب تلوك المفاضل اللي هو على حد قول الشاعر وفسر الماء بعد الزهر في الماء عطول الميه الميه معناه ايه؟ طب انا بقول لك يعني هي في اصل الميه دي ايه؟ اصل خلي بالك من الميه وفضل يقول دي قوي عارف بقى قال لك الميه بقى دي معناها لا ميه لا ميه انا متتكلم معاك ليه؟ لانه بصراحه ما اطولش انا بكتب من كده يا اخوانا خلي بالكوا الناس اللي تتكلم في المسائل الروحيه دي خارجه العقل خارج العقل ما اقدرش اكتر من كده تعرفوا ليه ما اقدرش اقول كده؟ لان الظاهر ده امور اللي الزواج متبادل فلذلك انت يعني عامل زي واحد يقول لي الشمس طالعه اقول له اه طالعه قدامك الشمس طالعه يقول لي قول لي دليل ايه الدليل عارف ده هيعمل معايا ايه مش عارف اجيب له دليل والله اقول له بقول له الشمس طالعه قدامك اهي يقول لي قول لي دليل ولذلك قال القائل وليس صحف في الاشياء شيء اذا احتاج انها ولا دليل وبعدين مثلا دليل. جو ما تكونش دليل طب ان جملتها ما ينفعش احتياج يبقى الدكاد انما يكون في الايه في مكان امسكوا الثقه قرائن ثقيه انما كان مقطوعا بي مقطوع بي صوع مسألة صوع واحد من العلماء يعمل يفتي يقول لك والله جلست في الصلاه الصلاه ديت هي سنة فقوم يقول له والله مش سنه في الحياه الحديث فيها لم يصح ده يقول له لا يصح الحديث ده في بحث اه ماشي انا ما يقول لك الصلوات خمس صلاوات ما بيقولش الصلاه كده قوه وجود ما فيش كتاب كده مش كلام ده الكلام ده ان يقول لي كده ليه لا خلاص هي معلومة طيب لو اجتهد بقى وخالد يا ملي خلي بالك من ذلك بس المهم تعرف الاول الفرق بينه انه هناك انه ليس هناك اجتهاد ليس هناك اجتهاد يعود على الاصل بالاطاله الاجتهاد في الاصول اللي هي الاصول المعروفه صريحه يعود عليه بالاطار ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله في في ارشاد يقول ان ان الاجتهاد الاجتهاد هو عبارة عن اجتهاد عن نوعين. مكتهد مأذور ومكتهد غير مأذور بل مأذور ياخد زمد المكتهد المأذور ده لما كان الفروع فراع خلاص يتعرضه المكتهد المأذور الذي يستهد في قواطع الشرائح ويستهد في التوفيق في العقول لا توثول الدين اللي فيها بيقول ابن حضر رحمه الله ايه يقول ابن حضر رحمه الله يقول واجمعه ابن حضر رحمه الله بيقول ولم يكثروا الفرق يعني يتفقوا على تكثرهم ولم يكثروا الفرق إلا إذا أبطالوا التوحيد أو أبطالوا الشرائع لثالثة يوم يتكلمك عن المعتذرة لا لا دا مطلق لا احنا بنأخذ معهم دا تحكد وإيه دي خلاص يتكلموا في المثالة دي وإيه يتكلم عن الدعاء وبعضهم يتكلم عن الأجباع إنما بقى لما تكلموا مثلا عن الرافضة قالوا الكف كله كل نفق يوم كذا ليه بقى لان الرافضه ابطلت الشرائع وابطلت التوحيد بدأ يقول لك عليه رب الكون هذا بلاد اسمها عشيريه وبدأ وبدا يوبخ الصراوات يقول لك الصلاه كان صلاه بس ومش عارفه فين جوازه واقفل المسائل الحلوليه الاتحاديه ثلاثه قرابله ثانيه يقول له اولاد اكبر الناس وهو يقول اكبر من اليهود والنصارى كمان طيب ليه؟, ليه؟ لان هؤلاء قالك <تصفيق> انت السرائق اللي بتبساملها دي بتاعت تتقرب يا الله احنا تتقربنا الى الله عز وجل بجمعية القلب والتاعة انما تبسامل حركات صدرها كده دم ومتعاك في العلم ده ولذلك بيقروا عن ابن ابن الفارز عمر بن الفارز او ابن سبعين اللي كان قاعد على درازات الحرم والناس عادت طوف كده وقال هؤلاء يعني يبايعون واختومون بذي يعملوا ايه دور قال ليه لفوا لفو كده نعملوا ايه فاخدالك لا مش يوصل الا لله ولا حد تعطل الشرائع, الشرائع وزي ما ذكرنا قبل كده ان بعضهم بيقول لك هنا اذا وصلت لمرحله لمرحله الكمال ما بقاش في اثر ان نعمل شرعه مش محتاج دين ولا نخل ولا عشان كده لما قالوا الكلام ده البعض قال نعم قد وصل لكن وصل الى ثغر وبعضهم اكثر التوحيد طبعا الثوريه افصل التوحيد وال وال والشرع الاثنين مع بعض قالك ان التوحيد بان الله وحده علو خلقه الا فكانوا الاكثر الناس قال الكلام ده ابن حجر رحمه الله بس وكان بيقول ايه بقى بيقول ان القسم في قسم متفق, متفق على ان المستهد المخطئ فيه كافر يخرج من المله القسم ده ايه بقى انك من اجتهد في اضلال القواعد الشرائح اتفق وقال لك من اجتهد في اضلال التوحيد او العدل او القدر فهو كافر باتفاق والله انا اتجهدت شويه قلت والله ممكن تروح تبدل الشارع كده عادي وتشوفلك وتشوفلك شارع فرنسيه ولا شوفك تحت بتفتحوا كفر خلاص كفا خلص زي ما هقول لك يعني تقصير الديمقراطية على الواقع من التشريع ايه هو عباده صغير نعذر اجتهد لو الكفار دول مستدين خلي بالك اجتهدوا كعبتها قالك يا ايمان اعبدوا من الكربون والله زرفه خلاص مفيش كلام خدت بالك من ده يبقى هنا عندي مجتهد ما بينفعش يتكاسل ولو أخطأ في المسألة دي خلاص حيروح لان المسألة ظاهرة واضحة وهي من اصول الدين وهي من أصول ال صحيح صحيح من نزوة رأي في مسألة الخطأ في الاتهام قلنا نجت من وخطأ من نزوة رأي مسألة الدين بتاعه التاويل التاويل دي برضو واخده حي كبير مع الناس وعايزه ان احنا نتكلم في التاويل لان التاويل له انواعه وحنقول ايه اللي حصل والتطور اللي حصل في قضيه التاويل لان التاويل كان زمان ما التاويل اللي انت بتشوف دلوقتي بتاع تقول صفات بتاع الصفات الصفات دي لا كان قاعد تقول جمال تفكيره بتاع هقول لك شاء الله المعنى ده ونقول إنهم ان هم زي كده من عندهم وبدأ إذا في تاويل وبدأ العلماء يتعاملوا مع هذا التاويل لكن هذا إن شاء الله عز وجل ايه نزيله عليه في المدينة القادم أنا بحاول يا إخوة في, في الكلام ده اللي هو دقيق وفي كده بحاول ان انا اخده جزء يا سيدي يا سيدي عشان واللي معارض معاك تقول عليه وترجع للنصوص أنا بقول لك فين ترجع للنصوص دور عليها الكلام اللي بيقوله ده عشان تتعصل مسئلة بشكل جيد ونرد عنا هذه الفتاة بفضل من الله عز وجل وحوله وطوله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وزل أيها تعالى وإذا نهي انتهى وعقل مسئول في هذا النصر وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته